هناك ابتلي المؤمنون وزرزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ طال الطائفة لا مقاملكم فوجوا ويستئذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم 114. ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبتوا بها إلا يسيرا 115. ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا